ربك لشديد العقاب ويقول الذي كفوا له لا أزيل عليه آية من ربه إنما أت مدر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أوثا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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقار ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 114. وهو الواحد القذار 115. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 116. فاحتمل السيل زبدا رابيا 117. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 ومأواهم جهنم وبسالمها أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لِحَقْتُكَ مَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ 119. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 110. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعمانية 117. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار 118. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل نباد سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به اي 116. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 117. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 118. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 124. وعلى بذكر الله تطمئن القلوب 125. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب 126. كذلك أرسلناك في أمة قد قلت من قبلها أمم لتتنو عليهم الذي أوحينا إليك 117. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو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 124. تجري من تحتها الأنهار 125. أكلها دائم وظلها 126. تلك عقب الذين اتقوا 127. وعقب الكافرين النار 128. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه 119. ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به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 مَنْ قَادِمٌ كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْمُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ